ولا تاخذكم بهما رافة في دين الله ان كنتم ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين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 فاجلدوهم ثمانين جلده ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فان الله غفور رحيم والذين يرمون ازواجه ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهادة احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين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 وَنَعْلَمُ لَفَضْلِ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتِهِ وَأَنَّ اللهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالِافْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّمَّا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ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 ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا فُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ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 والله سميع عليم ولا يأتي الفضل منكم والسعة ان يؤتوا للقرى والمساكين والمهاجرين ان يؤتوا للقرى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفو وليصفح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 وَا لَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِأَبْعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بعولتهن, آبائ بْعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بْعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أو إخوانهن، أو بني إخوانهن، أو بني أخواتهن، أو نسائهن، أو نسائهن، أو ما ملكت عيمانهن، أو التابعين.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 وأتهم مما لله الذي آتاكم ولا تكره فتياكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتعوا لتبتعوا عرض الحياة الدنيا وَمَن يُكْرِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إكْرَاهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ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 وأقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوماً يخافون يوماً تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملو ويزيدهم من فضله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 ووجد الله عنده فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ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 في ذلك لعبرة لأولي الأبصار والله خلق كل دابة مما ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين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 ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقيه فاولئك هم الفائزون واقسم بالله جهدا ايمانهم لا ان امرتهم لا قُلْ لَا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ معروفة إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ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 ولا يبدلونه من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا وما كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون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 من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهر وحين تضعون ثيابكم من الظهرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن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 والقواعد من النساء التي لا يرجون لكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهم والله سميع عليم